أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أن يتخط فكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم طيبات لعلكم تشكرون يا يا La taĥūnū Alla lakkum, Ya. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا Yeah. الذين كفروا ليثبتوك ليثبتوك أو يقتلوك أو Seni <Sessizlik> anaların <Sessizlik> <Sessizlik> mm -hmm. uh -huh. fe am tir alena hicaru tem sema i awtina can وما له Wah ho son كان صلاته من الميتين. İnna ladin kafaroun am walhum liyasadu. Du'a sabili وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَكَ طيب ويجعل الخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه ve yararla kibirin bazıları mal bastırır, ثان سلف ويعودوا فقد مضت سنون اولين وقاتلهم حتى لا لنكون في تنتون ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وَإِن تَوَلَّوْا فعلموا أَنَّ لَكُمْ